ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي, نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيراً